مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْلِلَنَّهُمْ وَلَكِن كَانُوا